بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 ه يَْرزككُم مِنَ السماءِ وَالْأَرم د إلَه إلاهُ فَأََّ تُقفَكون وَإكَذذِبُ كَ فَقدَد كُذذِمَ رُسُلُم م قَبلِلِكَ وَإِلَى اللهَّ تُجع الأمور يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذ 129-والذين آمنوا, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 120-أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا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 116. ولينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 117. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 118. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 119. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لخبير بصير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 الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نقول وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل الصَّالِحَاتِ وَهُمْ يَصْضَرِخونَ فيِيهاَا رَبَّن أخِْرجِنَا نَععمل صالِحًا غَيرَ الذي كُ نَععملل أَلَمْنُ عَمِّركُمَّ ييتَذَكَّر فيِيه مَ تَذَكَّر وَجَ أَكُم النَّذِي فَذُوقُ فَمَا لِظالِ مِينَ مِن نصير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 بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا انسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لئن جاءهم لئن جاءهم نذير ليكون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 وإذنة الأولين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 َةِ وَلاكِي وأأَخِرُمْ وَلاكِي وَخِررُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُثَمَّا فَإِذاَا جَ أَجَلُهُم فَإِنَّ اللهَّ فَإِن اللَّه كَانَ بِعِذَادِ بَصير